يا ايها الذين امنوا حرموا ادراكم فانما الرذائل نذمه جميعا وان انهم لاللهقات ان فايتصرت مصيبتهم قال قد الله عليهم اذا فاكم ماكم شديدا ولئن صادكم مرض من الله لا يقولن انك بينكم وبينه مودة يا ليتني قوم تبعهم حياة الدنيا والآخرة من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلف صورته أجر عظيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء ومن الذين يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية واربي أهلها وجعلنا منكم من يوم القيامة وجعلنا وَمَا كَانَ لِنَوْعٍ أَنْ يُجَلَّدَ مِنْكُمْ رَصِيرًا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا أَلَمْ تَرَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ هُوَ أَيُّكُمْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ وقال مرحبنا لما كتبت علينا القتالا ولا أخذتنا إلا أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن التطاولات أمه نفسينا ما يطع الرسول فقد خاض قم تولى فما أرسلنا فعليه محفظ ويقوله مطاع فإذا فرسوا من أحسى الله أن يكون بأساً الذين كفروا الله وشط أكساً وأشك الأنكلاب وأن يشفع شقاعة حسنة أن يكون له مصيب منها وأن يشفع شقاعة سيئة أن يكون لهم كفر منها وكان الله على كل شيء مفيد. وإذا حييتم بتحييتين تحيوا بأحسن كل شيء حسين الله لا إله. وعنكم إلى يوم القيامة لا ويلة وين ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين في أكين والله أركسهم بما كسبوا فتريدون أن تهدوا من أقل الله ومن يؤدر الله فلن تجعله سبيلا وأدوا لو تتخلون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم فَإِنْ تَوَلَّوْهُ فَاقْتُلُوهُمْ حيث حَيْثُ ولا وَلَا منهم ولا ولا وَلَا إلا الذين الَّذِينَ يَصِلُونَ قوم قَوْمٍ وبينهم وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَاِنْ لَمْ يَقَاتِلُواكُمْ وَلَا أو قومهم Oh. من الميطاق <تصفيق> قد يتم سمتمة إلى أهده وتحرير رقمته مؤمنة فمن لم يجد فصيا على القوائدين درجة وقم له على الله بحسنة وفضل الله المجاهدين على القوائد مما يجيه مهاجرا إلى الله ورحمه ثم يدركه الموت فقال وقع أجوله الله وكان الله ربنا رحيما وإذا وردتم في الأرض فليس عليكم لا كنت أقشفهم الصلاة يلخفتم أن يغفنكم الذين كفروا من الكافرين كانوا لكم عدوا ممتنا وإذا كنت فيهم فأطمت لهم الصلاة فردكم طالبا منهم معك وليأخذ أسبحتهم فإذا خرج قوم فان يكونوا وراءهم تاتق طائفه اخرى لمصنوا فان اصلوا معكم وياخذوا ادرهم واسحتهم والذين كفروا لو تقرون عن اسحتكم وامطاتكم عَلَيْكُمْ عليهم ما لا تكونوا واحدا ولا تضعوا صلاة خرقون را قیاما وقعودا وعلا درماركم وید اطمئننم الصلاة تانت على المؤمنين إثمان فإنما يقصده على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يقصد خطيئة لو إثمان ثم يرمي به بريئا من الناس وَمَن يفعل ذلك الضغاء مرضا بالله فسقه فيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من ذلك ما تبيع له مده ويتمع غير سبيل الملكين مولي هذا ولا رسي إن الله لا أن به ومن يعمل جرمه ولا يجد له من يكون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر له مهدى وئن قسم و فَإِنَّ فإن الله كان ب ما تعملون خیرا و لا نخست طیع آن تعملوا ولو حرصتمها تمير كلن كل بتدروها تنوعلقا وئن وإن و ددتم فإن الله كان بفور الرحمه وئن تفرقا ينلا كل من وكان الله حكيم وللله ما في السماوات وما في الأرض وَكَذَّبِ الْكَافِرِينَ أُدُنُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ أُمْرِهِ يَتَنَبُوْنَ وَإِنْ كَفَوْنَ فَإِنَّ اللَّهَ مَعِ السَّمَاوَاتِ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ إِنَّ شَأْنَ الْكِتَابَ كُمْ أَيْضًا نَاسٌ I'm gonna